اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خايب خشنداي مهربان الف لام <ميم> تخوين الله لا اله إلا هو الحي القيوم اخو اخوياك هيك بارسترايا غنيه او نبات الزند يرا قريبون ولا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل Nar duya daxwara ve bot Qur'an, berasi ve dorusi, berası daneri hemu, auktebaneli peşidabun. Ve taurat ünziyeli nar daxwara. Mi qabluh delli nasi ve anzal al والله عزيز الدانتقام. لبِش قرآن دا برين موني خلتي ونار دي أخوار وفرقان واتديا كروي راست ونا راست ما بست في قرآن بجمان أوانيك ببروابون بقى تكان إخوان بويان ها دا سزاي سخط وإخوان بولاد استوبتو خاوني تولو سزايا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء براستي خا هتشت شلي والنابت نلا زوي ونلا آسمان دا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أو خيازاتك شيطان أكشى لمن دالدانك أندا ثني بيه. بارستراءه شير راست نيته أو نبي ظالكربذيع. هو الذي أزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغم في مَا ما تشابه منه في يتبعون ما تشابه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا ائن الالباب اخوانا ديت يا اخware وبوت قران هندي شي ايات أو آيتان ابن رتي قرآن وأواني تر آيتانيك كما بستكاني روشنين إنزا ذا لدليان دا لادانو توتيه دواي أو آيتان داك وإنك لقرآن دا, دا متشابه هاوشوان شيوان بوت يقداني باوري مسلمانان وبورا فكردني بآرزوينة باش خوايا لحالت كسرى فكيردني نازني تنيا ودا مزراوان لزانين دا ألين إم برومان هنا وبمتشابه همويل بلوار دكار ما بير لقرآن وتنها جيري وبير نبي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الين اي فرورديگار مان راز دلكان مان دواي اوي كارين مونيت كردين وپيمان ببخشل لاي خوتا وبزيك براستي هرتوي بخشنده ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ أي پروردگار من بے گمان تو کو کرے خلچیت باروجک کہ هیچ گمان تی دانیہ براستی خوا بلنی خو نش وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بِيغمان أواني ببروابون هرجيز كلكوسوديان بيناغينت نماليا ونمنداليان لسزاي خوا بهيتشويك وآوانسو تمني دوزخن كاد بآل فرعون والذين من قبلهم کەذبوو <�ules> بآياتتنا فقدهم الله بدون والله شديدناقا دابوو باوی ئەم بێ بڕواانە وەکدابی دەست و پەیوەندەکانی فرعون و ئەوانەی لە پێش ئەواندابوون ویە کەنیشانەکانی ئەێمەیان بەدرۆزانیئجاخواش گرتنی واخواته ليس خطا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس ملها د بلي بواني كبيب روان لمولى اشكين وجردكون وكودك رينا وبرو دوزخ خوشترين شوينه قد كان لكم ايه في فئتين التقت فَإِذْ <سؤال> تَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُفْرِكَ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ لاودو دسته کلازنجي بدر دا دایان بیګدا دسته چان دزنجين لری خو دا واويتريان بي برواب مسلمان كانيان اديبدو او ندي خويان ببيني نيچا او خوا پشجيري دکات بار متي خوي بو هر کس بي ويت براستي لم يار پند 119. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا الله عيده حصن الم جوان کراوە بۆ خەلچی دنیا پرست، خۆشی و ئارەزوتی ننفسی لە ئافران و قآان و دارایی زۆری کلەکە کرااو لە ئاتون و زێ وزی و ئەس و ماینانی نیشانەدار، الزندجياني جياني دنيان ولا اخواها يا خواشترين زي باشا راش قل ان انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قائلين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد الله خبرت <تصفيق> عن بدمع لمانتان ما نتن بوأواني كباريزي أنكر لا يبرو دكاريان تنبهشت إخايا كبرجدرخت كان يندادرواض بأذكاري تداد من النوى وبويان هيجنان باكية ورزامن دي الأخوة وأخوة بنائب بندكان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفلن ذنوبنا وقنا عذاب النار الأخوات الرسان أواني كدلين أي حد ورد قارمن براستي أم برومان هنا de hoş bu belaguna hak man wa bima agri doza kh sabirin wal sadikin wal qanitin wal munfiqin wal mustagfirin bil ashar awan britin la aram granu ras goyanu ferman badanu وأوانيك داوى إلي خوشبون دكن لبش بانيان دا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم خواشات أدات واتريد قيانيتو wa walgadi taspenet kbarasti his paristrave gni au nabe wa frijta kani adan wa ta akan wa khawanza adan wa taba wari taspavian haa khawa hamishdat parvari ragirtwa his paristrave chi Kabaladas tikar bize. İn adi n engde min وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ براس تي ديني بسنت كراو لا إخوة إسلاما دو برتشي نكو تن بو دو أي أوان ب كزانيني براس يامبوهات أم لا دانشيا لروش تم حصادته بولني أو براسِ خوازُ حسابِ لجلدكات. فإن حجوك فقل أسلم وجهي لله ومن يتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأممين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد إنزا أقر خاونا مكان دمقاليا لقال كرديد أي محمد صلى الله عليه وسلم توش بلي روي خوم سفارد بخوا ملكتي أوم لقال أواني پيروي من أكن وأي محمد صلى الله عليه وسلم بلي بوانك نامي تورات إنزيلي عن دلاوته كذول كوجا وركانا، وبنخوي النوار كان، هاوبش عرب، آي ومسلمان بون، ان ذا أجر مسلمان بون، أوارين مونيا نكر، وأجر روشيا وَأَخْوَابِنَا بَبْنَدْكَانَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّهُمْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْتِ مِنَ النَّاسِ ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشّرهم بعداب الأليم. بيجمان <تصفيق> أواني بيبروان بأت كان إخوة وبيغمبران أكو بناروا وأوكسان كفرمان أدن بداد لخلشي أو مجدايم بدري آزار أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أوانك سانيكن فوز وتوكرد وكاني أن لا ولا الرجد وإيدا وَأَوَانَنِي يَا نَهِيذِي يَا رِيدَ دَرِيك أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وهم معرضون پشت دا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا اياما معدودات وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اما بحوي اووه يكبه گمان اوان ديانوت هر جيز برلشمان ناكوید آگر تنها تن روشه شی جمع راو نبید وخلطان دنیو لدينا كيان دا أو دريانيك هليان فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن ذبيح حاليا تنبت أو كتيك كويان دا كينو كجماني تدانيا وَبَادَاشْتِي تَوَاوِي دَدْرِيَتَّ وَهَمُوْ كَسَيكْ أَوَيْ كَرْدُوِيَتِي وَأَوَانْهِيدْ سِتَمِيَ چَانْ لِنَا كَرِيَتْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بضل اي اخويا خاوني ده صلاة ده صلاة ده دهي بهر كسه كبتويت وده اوي بتويت وبيريزي دكيد أوي بتويت تنهاب دستي تويه هموطاكيك براستي توبصر هموشتيك دابتوانايت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي و يرزق من تشاء بغير حساب شودا كيد بناوروج دا وروج دا كيد بناوشودا وزندو در ديني لمردو ومردود در لزندو وروزي دديد بهر كبت بيد به لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ نَا بِي بَرْوَادَارَان بِي بَاورَان بِقْرِنْ بَدُوَسْتِ خَوَيَانْ لَجْيَاتِ بَرْوَادَارَان وَهَرْكَسَيْقْ وَابَكَاتْ إِ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 Ağır bir şardı ve ayıyla dört anda ya yan aşkıрай bu kan, kwa peyda zane, vade zanet ayıyla asmana kan, ve ayıyla zavidaya, vkwabasal hamuş tek batwana ya. Yüma tejedu kül وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بتيرسن <تصفيق> لو روجيهم كسك ابينات هر كاريه تشي باشي كردبيت اماده وهر أواد تخوازيت <تصفيق> كلنيوان او <إذا> كار كانت... خرافه كيدا ما وي شي زور دور بووايا واخفاده ترسينه لسزاي خوي واخوا مهربان ببندكان خوي قل ان تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ اگر اي واخوة تان خوش دويت كواتدواي من بكوين تاخواش اي وي خوج بويت ولا قناها كانتان خوج ببيت واخوة ليا خوش بوئي مهربانا قل اطيع الله والرسول فيتََّ فَإِ الله لا يحبّ الكافين ب فرمبري الله صطفَ د وَن ح وَآلَ إبرهم وَآلَ على العالمين بجمان خواهلي بجارد وآدم ونوح وخانوادي إبراهيم وخانوادي وادي عمران بسرهم وذهان ياندا ذرية بعضها من بعضه والله سميع علييم نواك هندية كان لهندية كان كوتون توا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم بين وبيركاتي كجني عمران وتي أي پر وردگارم بيقمان من نظرم كرد وبوتو أوي لسكم دايا اذكروا بيت بوخدمتي خانه تو كبيت المقدس دتوش ام نظرم لي جيرابكا براستي تو بي سريزاناي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سمەيتها مڕێمە وإني وعيدها بك ودرردية من الشقانوجنج کاتێک کەسکەکەی دانا وتی ئەی پەر وگارم خۆ <سؤال> من کەچم خوازانات لە ومن خوي نوي أباريزم بتو لشيطان داركراو. فتقبلها ربها بقبول حسن ونبتها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن ذا برد قاري مريم ورجل بورجل تنيش زوان وروان دي بروان دنيش زوان وذكريات استبريكرت هلكت ذكريات روشتاب ولاي مريم لشوي نيخفا بريست خوار دمنی لادبيني زكريا وتی اي مريم امد لچويبو مريم وتی اول لا ينخوا و براستي خوار روزي ددات به هر کسي کبي هنالك دعا زكريا ربه Allah habibi milleti kederi etti, inan ki semiyed dua. Alo katada paray ve zekirial perwer degarim, uti, ay perwer degarim, pembe bakhşlalani xoate Burası Tobi Seriparanı veid. Fanadethü Melaiket ve huwaqaimi yüceli fi al-mihrab. An Allah yubşir k biyhiyâ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زافريش تبان جل كرد لكات كذا ويستاب ويجد كرد مراستي خوا مجدد داتي بكر يجنائي يحيايا كبرواه نرب بعيسى وتي خوا وفي شوايا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 وَجْنَكَشْمْ نَزُوكَ خواهي قورة فرموي إيشي خواه قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار زكرياوتي أيبر وردقارم نیشانەیەکم بۆدا بنێ خوا فرەرمووی نیشانەکەت ئەوەیە کە ناتوانیت قسە لەگەڵ خەڵکییدا بکەیت سێ ڕۆژ مەگەر بە تسبيحات اخواب كبا اي ودانو بيانيان واذ قال يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يادي اوبك كاته جبريل وتي اي مريم بيجمان خاتوي هل بجاردو طاتشي كرديت ولا همو خوروشتي ناشرين وريزي داويد بسرها موجناني جهاندا يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين اي مريم فرمان بري پر وردقارد بك وسجدو كرنوج برا لقال اوانيك سجدو كرنوج دبا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أبي وترال هوال بن هانكان بسروج بودنيرين وتوال لاي أوان نبويت كاتك كقلم كان ينهاويش كام يان مريم يان لاي كَدَمَا قَالَيْا عَنْدَكَرْ لَمْرُوَوَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى بن مريم وَجِيهًا, وجيها فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ كَاتِي كَفْرِشْتَكَوْتِي أي مَرْيَم بِيَقُمَانْ خَوَامُ بوتيا جلوا كناوي مسيح عيسى كوري مريما باريزو بايا برز له ديهاندا ولا نزي كاني الناس في المهدي وكله ومن الصالحين كاد دا كدا ولكاتي ولا بي طاق كان يش قال ان ترب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر يقول له كن فيكون مريم وتي من tüm rolümde bedel katik da kopya ona totalım. Zebriil firmu ve kaleyi, khatibi ve dürüstiyi dekat, katik kabriyari işte çi da, her awan değide ve peybali de bba işte r de bed. Ve yünlümü وَأَخْفِيَ فِي كِتَابِ دَاوُدَ وَتَوَرَاتِ إِنْجِيلِ دَكَاتٍ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفق فِيهِ فيكون طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ و ا ابريئ الاكمها بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لا ايه <تصفيق> بەڕاستی من نیشانەیەکم بۆ هێناون لە پەروەگارانەوە کە من بۆ تندرووز دەکەم لە قڕ لە وێنەی باڵندە، ئنج فووی پیا دەکەم یەکسکسەر دەبێت بەباڵندە بە فەرمانی خوا، وە چاچی ئەەکەم و کوێری زکماک و بەڵک و مردانی زندوو دەکەمەوە بە فەرمانی خوا وە خەرتان دەدەمێ لە خواوە بَرَاسْتِي هُوَ الْمُعْجِزَانَ دَ بَلْ غَيْبَهُ إِوَ لَسَر رَاسْتِي پِيغَمْبَرَاتِي مَنْ اَگَر إِوَ بَرْوَادَارِن وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومنها تومب برواه نربو توراتيك لبردستم دايا وها تومبو أي حلال بكم هندي لوشتاني كقد غكر وليتان وبلجنبو هنا وللي برورد قرتنوا كواتبتر سن لبي فرمان إخوة وَفَرَمَان بَرِيم بِكَ انَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بَرَاستي خفا پروردگاریمونو ايو من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون إن ذا كاتك عيسى هستكر بببروايج لكي وتي شيل قال من دا يا رمتي دري ديني خوايا حواري كاني وتيان ايما يا رمتي دري ديني خوين بروامان وو تو اي عيسى شاهد با كأي مفرمان بري أبين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين اي پر وردگار من اي مباور هنا بوي نردوت دوتا تخواروا وپيروي فروستا ديتو من دي, دي خوايا بنوسا لدفتري بروا دالاندا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جولك كان فروفير <تصفيق> ليان كرد بو كشتني عيسى خواش طولي فروفير كياني لي كرد نوى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بهن روايات كاث اخافر وي عيسى من تودب مو بتواوتي بجيان وبلاشه برز الدكموب ولا يخوم وَبَا كَلَوَيْتُمْ لَأَوَانِي كَبَيْبَا وَرْبُونَ وَبَا يَرَوَانِي رَاسْتَقِينَيْتُو بَرِزْدَكَمُ وَبَسَرْ بِيَ بَرْوَايَانْدَا تَارُوَجِدُوَايِي فَاشَانْ قَرَانَوَتَانْ بُولَي مِنَعْ إن ذا برياد دم لنى وانتان دا لوشتاني كتيا ياند دا دي أوازونا كوكن فأم الَّذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ذا أواني ببروابون سزاي عند دم سخد لدنيا وروجد وإجدا وَأَوَانَ هِيزْ يَارْمَتِي دَرِيَةِ يَنِّيَا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَثِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بَلَامَ أَوَانَي كَبَرْوَا يَنْهِنَا biyajuman kwas temkarani xoşnâvdir. Zâlik nethluhu arayik min al-ayat ve dikkir el-hakim. An bâs elhatani ke yanxwinin ve bâseda. Laayetanu Qur'an قلقه من تراب ثم قال له كن فيكون براستي وني عيسى لاخوا وكبني ادم وايا كدرستي كلقل لباشان بي ود ببا ابي جبو الحق من ربك فلا تنث من الممترين قصيراس اواك الاخوا وبتو جيش هوا تلاغمان داران ما فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل Vil sa ana, vil sa akum, ve anfas ana, ve anfas akum. Tüm menb tehil, tüm menb tehil. Fajj al la'nat Allahi, al al وجنا كان مانوجنا كانتان مانو بكين لا باشان لا خوا ببارينوا انزا نفرتي خواب كين هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له الحكيم بيجمان داستان راست Vahis parastıraye ki Barastiniye tanha xwan Barasti xwa tanha xoy baladastikar doğrusta. Fain tawlaw fainna Allah alim bil agar o bırastıqx ve akadala bakıldı ve bedkaran. Qul yaa ahl al Kitab ta'alo ila kelmetin soa'ir bi'nnana ve bi'nnakum kelmetin soa'ir ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا مسلمون بلي ايخا ونا مكان ورن بولا يوتيش راز لنيوان اي مو اي ودا كاجا الاخوان فلسطين وهتجناك ين بها وبشي وهنديك إنزا أقر بشتيانها الكرد إيواج بلين إيواج شاهد بن كأيمة فرمان بلان إخوائي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون؟ أيخا ونام مكان بوتي دم قال دكان درباري إبراهيم لكاتك توراة إنزيل نن راونا تخال ولدواي إبراهيم نبد دي بوتنا جن ها أنتم هؤلاء حاججتم في لكم به علم. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِي عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَغَا دَالْبِنْ اَوَ أَوَانَنْ كَدَ مَقَالَتَانْ كَرْلَوَيْ كَشْتِيكْتَانْ لِي دَزَانِي اَي بُو وَأَخْوَادِ زَانِيَ وَأَيَ وَنَازَنَنَّ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَ وَلَا نَصْرَانِيَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِبْرَاهِيمُ نَجُو لَكَبُوُ نَجَّوْرُ بَلْ كُبَّاكُ خَابَرِسْتُ ولها وبش بيدا كران نبو ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بيغمان ذيكتين كز لا ابراهيم اوانن كوختي خوي بيرو كرد وام بيغمبرو اواني اخوال دوستي بروا دالانا ود الطائفه من اهل الكتاب يوضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون حزيان ذكر دستيك لخاولنا مكان كجمرتان بكن لكاتك ذا كزمرانا كن خويا بَلَمَ حَسْتِ پِنَاکًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَكْذِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ أَيُخَاوَنَا مَكَان بُوبَيَ بِرْوَادَ بَن بَأَتَكَان إِخْوَاء لَكَاتِق دَا كَشَايَتِي دَدَن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وراستكذا شادنا ولكاتكذا خوشتا أمدزانن. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهل النهار وكثر آخره لعلهم يرجعون. ودستك لخاونا مكان وتيان برواه بن ابو قرانه الرا وتخوار وب اوانيك بروان هنا وسل بيانيان ابن بشيمان ابن ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الله أي يؤتى احد مثل ما أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم باورتان نبيد مقربكسيك كدواي ديني ايوكو تبيد بلي براستي رينموني هر رينموني خوايا كبدري بيكيشي ترويني أو ديني كبئي ودراوا يا دم قاليت لقلبك لا يبر ورد بل براسي او بهري بدستي أخواي ديدات بهر كسي كبيريت و أخوا خاوني بخششي زور زانايا يختص برحمةه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم أو رحمة مهر باني خوي تاي بدك كتبه هر كسي كبيريت وَاخْوَاخَاوَنِي بَخْشُشُ بَهْرِي گَوْرِيَا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولناو مكانه مكان هواهية اگر خزنيك بس فاردل عدابني داداتوا وهيواشيان تيايا اگر ديناري چلا دابني دناد داتوا مگر بسريو بوستيت امنا طчие بهوی او و ابو کدیالوت گناه ما نگاد اخواد دینی ما دی امن خوین دارانا و دروب دم خو و دکن و خو ی اندزانن من اوفا بعهده و التقا فان الله يحب المتقين و بکات o bırastı, kuvâ Paris kâlanı kocadıydı. İnna laddîl läyştârûn bî ahdîllâhi ve aimâlîhim thmanâ qâdîla. Olaik la xalaqlâhum fi lâkîrât ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بيقمان <تصفيق> أواني ديفروشن بيماني خواهو شوين دكاني خواي عن بنرخية كم أوانا بيبشن لروجي دوائدا وخواق سيان لقلناكات وتماشايا ناكا لروج قيامت دا ولقناهيان خوشنا وابو اوان هي سزاي با ازار وان منهم لفريقا يلون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من الله وما هو من وەقولون على اللههکەلیبەوەهمع نمونون بەڕاستی لە خاوەن نامەکان دەستێک هەیە زمانیان با ئەدەن و ئەی پێچنەوە بە خوێندنەوەی کتێبەکەیان تااتۆوا بزانیت لە نامی خوایە کە ئەوە لە نامەیخوانیە، و دەڵێن ئەوە لە خواوەیە لە کاتێکدا کە ئەوە لە خواوە نییە و درۆ بەدەم Ma kanılibşerin ayi yütiyohullahı Kitabı ve Hukm ve Nubuhi, thumma yqululı Nası kulu ibadelı mil donıllah, wa lakın kulu rabanıen bıma kultum tıgllmuna Kitabı ve bıma kultum tıdursun. Nabı خوا نامە و شەرریعت و پێغەمبەرێتی دابێتێ پاشان ببن بە بەنددەی من لە جیاتی خوا بەڵکو خوا پەرز بن، چونکە ئێوە دەسی نامەی ئاسمانی دەڵێنەوە و ئێوە خۆشان أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتُوْمْ مُسْلِمُونَ أخو فرمان تان پی نداد کفریش تو پی قمبران بکن ختان چون فرمان تان پی دداد ببروآب دوای اوی ای و بروآ داربون و إذ أخذ الله لما من لما من ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقرضنا قال تشهدوا مِنَ معكم من الشهدين كاتك که هر تیم دانه لنا مو حکمت لطاشان پیغمبر یکتان بو هات ببروهینر بو نامی کللاتانا دبیبر وای پی و یار متی بدن خوافر موی ا یدان تانا بن پیمانه دا و لسر وتیان بل یدان من بن ومن يشل قل إيه ويك يكم لشاهدان فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دواي أمدان بيانانا كواتحر لفرمان اسلم من في السماوات والارض وَهُمْ حَرْبُولَيْ أَوْ دَغْرِين رَنَوَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بلى إما برؤمان وَبَأَوِيكَ نِرَّا وَتَخَوَّرُوا بِإِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ إِسْحَاقُ يَعْقُوبُ كُرَانِ يَعْقُوبُ وَبَأَوِيكَ ذَلَّ وَبَمُوسَعِ يِسَاءُ وَبِيَغْمَ بَرْكَانِ تَرْلَفَ الْوَرْدِ جَارِيَانُ وَذِيَ أَزِينَةَ لَمْ وَأَيْمَ بُو خَوَيْ جَوْرَ غَرَ دِنْ كَتِينَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِرِينَ هَرْكَسَيقْ دُوَي دِينَيْكْ بِكَوَيَدْ زِغَ دِينِ إِسْلَامِ وَأَوْ لَرَوْجِ دُوَائِيدَ لَزَلَرْ مَنْدَانَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّارِمِينَ سون <تصفيق> Vasayeti andabe, ke öpüyor gembelı rastı, vı nishane zor yan bo hatbe, vı الله والملائكة والناس كالسريان نفرين إخوا وفريش توهمو فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون. لو داد من النوب أتجرى. سَزَن لِسُكْنَا كَرَد وَمَوْلَد نَادِرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَجَر أَوَانِي تَوْبَة يَن كَرَدِ بَدَاي أَوَ o bejuman, khalı, xujbuı, mihrebana. İnna laddīn kafarū bād e imānīhim, tumm azdādu kufrallāt u qubal tawbathum, wa ulāikhumuḍḍalūn. Barasti awanı k be brwabun, duay brwahinānyan, وأوانا جمرايا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم من أُلْأَرْضَ فليقبل من أحدهم من أُلْأَرْضَ ذهبوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ڕاستی ئەوانێ بێ بڕوابوون،وە مردن، ئەوە هەرگیز لە هیچ کامێکیان وەررنگیریرێ، باپڕ بە هەموو زەویش زەر بێت بیبخشێت لە بریتیدا و ئەوانە سزای بە ئازاریان بۆ هەیە،